113. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 114. أولئك هم المؤمنون حقا 115. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كَمَا أَخْرجَكَ رَبّكَ مِ بَيتِكَ بِالحَقّ وَإَِّ فرَيق وَإَِّ فَيقَ مِنَ المُؤمنِنينَ لَكَارون يجَادِلونَكَ فِي الحَقِّ بعدمَا تَبَيًا كَأَ ماَا يُسَاقُونَ إلىى المَوْوتِ وَهُم يَظُرُون.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 114. وما رميت إذ رميت ولكن الله رما 115. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا 116. إن الله سميع عليم 117. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين 118.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 124. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب 125. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن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 قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَأْتُوهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السّنَةُ الْأُولَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ 119. فإن انتهوا فإن بِمَا بما يعملون بصير 110. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير 111. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله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 111. وإن الله لسميع عليم 112. إذ يريكهم الله في منامك قليلا 113. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم 114. ولتنازعتم في الأمر 115. ولكن الله سلم إنه عليم بذات وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مثعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا 124. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 125. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع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 كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ 124. حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 125. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين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 ثم ينقضون عهدهم فِي كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم فِي الحرب فشرج بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبد إليهم على سواء 121. إن الله لا يحب الخائنين 122. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن ٱلرِّبَاطِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمُ ٱللَّهُ يعلمهم.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 ف عَلَمِ اللهُ فِي قُلوبِكُمْ خَيرَي يؤتِكُمْ خَيرًَا مِمَّا أُخِذَ مِنكُم وَيَغُفِذ لَكُمْ واللَّهُ غَفُور وَحيِيم وَإ يُريد خِييانَتَكَ فَقَدْ خَانوا اللهَّه مِ قَبللُ فَأَمْكَنَ مِنهُم واللَّهُ عَم حَكِيم.